الفاتنه الفاتنه مرئاك يا فتنه الاحياء وريني والنفس في حنك الضاميت منيني مرئاك يا فتنه الاحياء وريني لن سوني حبك الضاميت ومني مين يا سونو سونو سوارو غانيه جون من واني رحت أطلبها والعمر يقصر بين الحين والحين, والحين إني شقي إذا هارحت أطلبها والعمر يقصر بين الحين والحين, والحين والنار, والنار موعد من تغنيه فئنتها يدوس من اجل عينيها مبادئها مبادئه يرضي ويثبت فيها كالمداني يدوس من اجل عينيها مبادئها مبادئه يرضي ويثبت فيها كالمداني ويستجيب الأبواق الشياطين وكيف يغفل عن آلام أمته وكيف راق له قلب الموازين وكيف يغفل عن آلام أمته وكيف يغفل عن آلام أمته سي مدد ما يزغى الاسلام وشراعتنا يا من طال اه في وضع القوانين هذا يهدد وجودا ينم به ذلكنا مغرو فوسينا حتى كاننا نسينا ان شق الطين اهكذا تعبث الدنيا بانفسنا حتى كاننا نسينا ان شق الطين لكنها فتنة الاحياء فتنه طورا لا استريم الحمدا حولرسمونا بتخطيط والتلوين يصفوننا في العشق من حمدا ورسمونا بتخطيط والتلوين وراقد ساحها العشاق وهي عنا مر العصور تنادي كل عنيني يبوت في ساحها العشاق وهي عنا مر العصور تنادي كل عنيني جبيلة تستطيب النفس مع شها وترتبط تخميني مخطط في ساحها الا على ما له وما تعجلت الا حين تبكيني, تبكيني مخطط في ساحها الا على ما الإيقاب غاضبة لله تبعدني عنها وتقصيني تهزني هزة الإيقاب غاضبة لله تبعدني عنها وتقصيني والذي تمزقه آمات مسترخ تختلع دماء وانات المساكين ما انها تحجب الآفاق حمرتها وجسمنا ممزق بين الميادين دماءنا تحجب الآفاق حمرتها وجسمنا ممزق بين الميادين وذل ما زال يكوين بجمرةه لأننا في سبيل المال وقته لا لا لا لا لا لا لا لا سير العيش في Yeah.